لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكيات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا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 انتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرئيتم الماء الذي تشربون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 أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُنَّ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَضْرُونَ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِن كُمْ وَلَكِن لَا تُبَصِّرُونَ